يا بوجاد بلحن الرصاص مازلنا على الكفر نبغي القصاص يساقون للموت فمن منا أص ونسقي الودام دمائي الوليد ونسقي الودام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 وري فضلال فقم للخلود وخيا تعال ودعن كذربل كسول البليد ودعن كذربل كسول البليد اذا النار شبت فنحن الضرام نحرق بالسيف جمع الطرام ونمحو عن الكون لينا الظلام فيبزوغ في الكون فجر جديد فيبزغ في الكون فجر جديد صواري منافل عذا قاطعا وحاجناك دراس طعاك ويمضي على النهج حتى الممات بتوحيد ربي وسيف رشيد بتوحيد ربي وسيف رشيد فيا قوم قوموا لقوع السلوف فما العيش إلا بظل الحتوف نموت بعزه ونحن وقوف ولا خير في العيش عيش العبيد ولا خير في العيش عيش العبيد